ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق مِنْهُ سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صراط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 والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم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 وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا سَوْطَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كتن تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه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 تَأْخُذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 كل مكان ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكثرت بانعمه الله فكثرت بانعمه الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 مَتَن قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً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 وَإِنَّ رَبَّكَ ل يَحكُم بَينَهُم يَومَ الْ القِيامَةِ فيِي مَا كانَُوا فِيه يَخْتَلِفُون أُذُرعُ إى سَبِي رَبِّكَ بِالحكْمَةِ وَمَووعِظَةِحَسَنَ وَجَادِلهُم بَِّتهِي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 وَج الناجَه النَّمَ للِكافِرينَ حصير إن هذا القرآنَ يَهدي للَّه يأَقُ وَمُ وَبَّر المُؤمننين الذيينَ يعملونَ الصّالحاتِ أن لَهُ أَجرًا كبير وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشذ دعاءه بالخير وَكَانَ الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمَحَوونَ آيَةَ الليل وَجَعلنَ آيَةًَ النَّهارِمُ بِصِرَةَ لِتَتَغُوا فَفضلَم مِر رَبِّكُم وَجَعَلنَ آيَةَ النَّهارِمُ بِصرَة لتَتَغُوا فَضلَم مِ رَبِّكُمْ وَلتَعَموا عَدَدَ السِنينَ وَحِسَاب وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا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 معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح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 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم